فَلَمَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَمَّا شَاءَ رَبُّ وكلا امن من في الارض كلهم جميعا اف انت الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن إلا بإذن الله ويجعل على الذين لا يعقلون قل إن في السماءات والارض وما تون الآيات وأنذر عن قوم لا يؤمنون فهل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 ناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوافكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وَأَنْأَقِيمَ جَهَّكَ لِلْتِّنِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُكَ وَلَا يَظْرُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ